والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إذ قالوا لقومهم إنا براءء منكم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ تعبدون من دون الله كفرنا بكم بَيْنَنَا بيننا وبينكم العداوة والبغض.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 انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم لاخذ ومن يتول فان الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم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 ان الله يحب المقسطين انما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك ايكهم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بيمانهن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 أولى يسرقنا ولا يزنينا يسرقن ولا, يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله وفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عليهم قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أصحاب القبول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم